يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا meaningful la vi لهم درجات عنهم amma oranjak rabbuk min baytik bil Oh, oh, oh. ويريد الله أن يحق الحق بكلمات ذي ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل live. Oh man, não نبي قلوكم وما tas <laughs> one night ást on that a بالأقدام <تصفيق> da olu No, <sweat> no. Muta a is illè fi Oh vissan monsi و ناليم ذلك فهو خير لكم Ie no.